عشفا اطم اسئل زيدت لي وجعيني من شفيت فك اجالي من شفيت فك اجالي الام هللات دم يا نعاشف اقم اسئله زيدت لي وجعي من شفيت طيفك اجالي بالمله دمعي يا نعش وانا البتوله ارض خلي ام عين احفظي بعني اضلعي <تصفيق> وفرش انها اضلعي <تصفيق> يا نعش فاطم اسيلة زيدت لي وجعي زيدت لي وجعي من شفيت فكي جالي بلا تدمعي يا نعشوان البتولة ار دخل معي طيب غاني الزهراء وافرش لها اضلعي طبعا الفقره حوار بين قبر الزهراء عليها السلام ونعش الزهراء عليها السلام القبور عندي الزهراء وانهزالزلزل ما اسمعي عندي اللي الحق هطيل وقالوا عنها تدعي يا زهراء يا القبور عيني دي الزهره وانهز زلزال مسمعي ان اللي الحاج حط وقالوا عنها تدعي عندي اللي ها بصاحك وين حقي يا دعي طالبت لها لكن غصبها ظالمو جال هرجعي عندي اللي بهي بصاحة وين حقي يا دعي طالبات لكن غصابها ظالموا قال هرجعي يلقى برعين هين دي الزهرات وان ما اسمعي عندي اللي اللي الحق هطيل عاد عن وقالوا عنها تدعي عندي بساحات وين حقي يا دعير طالبه لاكن غصب هي الظالم وقع هرجع طالبه لاكن ظالم وقال يا نعشف أطمأ سئلة زيدت لي وجعي منش في طافك جالي ألم هلا تدمعي الم هللت دم عيني يا نعش وانا البتوله ارض معي احفظي ابعني الزهراء وافرشي لها وفرشي لها أضلعي يلقى بورعي عندي الزهرة وانهزال زال ما عندي اللي حق هطيل عاد وقالوا عنها تدعي بصاحت وين حقي يا دليل طالب بيت لكن غصبها عالم وقال هرج وانت لكن غصبها عالم وقال فاطمة العالمة من العيدة ناقمة وهي بنت الرسل قلبي اندهاء يا ناعش فاطمة دمعتي ساجمة هم من الجرع للبت آيا ناعش فاطمة العالمة من العيدة ناقمة وهي بنت الرسول قلبي اندهى يا ناعش فاطمة دمعتي ساجمة هم من الجرى على البتل آيا ناعش فاطمة العالمة من العيدة ناكمة وهي بنت الرسول قلبي اندهى نعش فاطمة دمعتي ساجمة هل الجرع للبتو من الجرع للبتو هاي القابور فاطمة محير من الحصل والجرع مدري والله شكور شلون الصبور ومنها ضل انكسر والأذى اللي صدر صابها بالذهور هيا القبور فاطمة محيرة من الحصل والجرة مدري والله شكور شون الصبور ومنها ضلع كسر والأذى اللي صدر صابها بالذهور اي القبور فاطمه محيره من الحصل والجره مدري والله شقول شلون الصبر من هذا العنكب والاذى اللي صدر صابها بالذل فاطمة العالمة للعيدة ناقمة وهي بنت الرسول قلب دهاش يا ناعش فاطمة ودمعتي ساجمة للجارة على البتوح يا ناعش فاطمة العالمة من العيدة ناقمة يا بنت الرسول من دهاش يا نغش فاطمة أو دمغتي ساجمة من الجرع للبتور من الجرع للبتور من الجرع للبتور للبتو هيا الكبور فاطمة محيرة من الحصل والجرة مدري والله شقول شلون الصبر من هظل انكسر والاذى اللي صدره صادها بالدهوب عيال جابور فاطمه محيره من الحصل والجره مدري والله شقول شلون الصبر من هظل انكسر والأدى اللي صدر صابها بالدهور <تصفيق> يا قبر جبتانه الوديعا <تصفيق> نحلى من الله بالحجيعا يا قبر جبتانه الوديعا نحنى من الله بالفاجعة هالله الله بفاطمة شفية هالله الله بكعبة الوزاية يا قبر والزهرة قاسة علام لا مثلها مرة على الأيام يا قابر والزهرة قاسرة ألاب ما مثلها مرة على الأيام بلا مثل الزهرة شهرت انضام وميا ون خير ونور للأكبر يا قابر جدا نهد وديعه نحلى من الله بالفاجئه يا یدانه الوادي نحلام الله بالهجي آه الله الله فاطمه الشفيع <تصفيق> اه الله بكعبة الرزايا اه الله بكعبة الرزايا يا قبر والزهر قاسة علام ما مثلها مرة على الايام يا مهدي يا مهدي قاسع تعالى مثلها مرة تعليح لأيام بله مثل الزهرة تنظام وهي خير ونور للبراية وهي خير ونور للبراية أسألك ورجع عليك بجواب هل صحيح البضعة من وراء الباب صيّطوها محسن قبل وهي كائن هذه كانت أول بلاية هل صحيح ظلوعها شريفة كسرت من ضغطة عنيفة هل صحيح ظلوعها شريفة كسرت من ضغطه العنيف والصدور بدمو ما هو على الظالم الجنايه يا زغراء يا انوار اسالك وارجع الي يا هل صحيح الضلع من ورا الباب صقطوا هم يحسن قال عذاب كانت اوله بلايه بلايه بلايه هل صحيح ضلوعه الكريفه كسرت من بغطه حميفه بس ف اثبت على الظالم جنايه الدم هدم مصيبه نزل زهره الدم هدم مصيبه وديعه نزل الزهراي وديعه مرعى الظالم بسني نالتي من الظالم الكفاية <تصفيق> أسألك وارجع إلى جب الجوار هل صحيح البضع متور البار سقطوها محسنة ميلة عتار هذه كانت أول بلاية هذه كانت أول بلاية هل صحيح طلوع التحريفة كسرت من ضغطة حليفة والصدر بدمومه نسيفة أثبت على الظالمين جناية جناية دعمها دم صيبة الوديعة نزل الزهرة إلى وديعة ما رعاها الظالم اتصليعا نالت من الظالم كفاية كفاية كفاية